ذلكَلِكَهُ الضَّال البَعيدَ يَدْعُ لَ مَضَرُّهُ أَقََبُ مِن نَّفْعه لَ بِس المَوولَا وَلَ بِس العش إِ اللهَّه يُدَخِل الذينَ آمَنوا وَعملِلُ الصَّالِحَاتِ جَات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 فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يريد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 لَ تَرَ أن اللهَّه يَسجُدُ لَهُ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي, في الأررضِ وَالشَّممس وَالقَمَر وَُّجُوم والالشَّممسُ وَالقَمَر وأنُّجُم وَالجِبالُ والالشَّجر والالدَّوَ َبُّ وَكثِ مِنَ النَّاس وَكَفِ مِن الناسَّاسِ وَكثٌِ حَقّعَلَيْهِ العذاابَ. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 وَالَّذِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كَرِجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ مَا رَزَقَهُمْ عَلَامَ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ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 مَتَجَعَلَّنَا مَنْ سَكَى لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِالزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ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 فَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا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 وَلعلممَ الذي نَوتُعِلْمَ أنهُ الْ الحَبّ مِ الرَّبّكَ فَيُؤْمِنُوا بهِهِ فَتُخِتَ لَ قُلوبُهُم وَإِن اللهَّه لَادِ الذينَ آمَنُوا إلىى صِرااطٍِ مُستَقيِيم وَلَا يَزَالوا الذيينَ كَفَروا فِي مِرِّييَةٍ مِنهُ حتىَ تَأتِيهُ م الساعةُ بغتة حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 مِل تَبيكُم إبَراهِيم هو سََّكُم المُسللِمِينَ مِ قَبلل وَفيِي هذا لكُونَ الرسُول شَيدًا عَلَكُمْ لكونَ الرسُون شَهيدًا عَلَيكُم وَتَك شهَدَا عَلَ النَّ. فَقيمُ الصَّلَةَ وَآاتُ الزَّكَ تَوعْتَصِمُ بِاللَّهِ هو مَوولكُمْ فَنِعمَل الْ المَولَا وَنِعَْمًَا